وَقالوا قُلُوبُنَا فِي أَكَِّة مَِّا تَدعونَ إلَيْهِ وَفِي آذَاننَا وَقُرُوا وَمِمْ ب بينناَا وَبَنِكَ حجَابُ فَععمللْ إِ نَاعَامِلون قُلْ إماَا أَنَ بَشْرُم مِسْلكُم يُح إلَّ أَما إلَكُم إلَهُ وَاحِدُ فَسْتَقمُوا إلَيْهِ وَاسْتَْفرِرُوه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 إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَدٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً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 واما ثمود فهدينهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون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 وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ وَأَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ اَيَصْبِرُوْ فَنارٌ مَسْوٰلٌ لَهُمْ وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوْ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوْ لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوْ خَاسِرِيْنَ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 ذَلِكَ جَزَ وَعْدَ إَّهِ النَّارُ لَهُم فِيهَادارَارُ الْخُلْدِ جَزَ أَم بِمَا كانَوا بآياتِناَا يَجَحَلُون وَقالَا الذيذنَ كَفرَرُوا رَبَّناَا أَرنَ الَّذين أَوَلنا مِنَ الجِّ وَالإِن سَِ جَعلهُماَا ت تحتْأقددَ منِن لِيكُونَ مِنَ الأأَسْفَلين.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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا نُّزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ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 إنهُ السَّمععَليم وَمِنْ آياتِهِ الليل وََّهَار وَالشَّممسُ وَالقَمَرُ لاَا تَسْجدوا لِشَّمسِ وَلَا للِلقَمَرِ وَسجدد للِلهه وَسْجددوا للِلههِ الذي خَلَقَهَُّ إِنْ كُ تُمُئاه تَعبُدُون.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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شيتموا إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 قُلْ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَجَعَلَهُ هُدًى لِّلْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا هُدُوا وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بينهم وَإِهُم لَفِي شَكم مِنهُ مريبَ مَنْ عَمِلَ صَالِحَ فَلَِفْسِهِ وَمَنْأَس أَفَلَيهَا وَماَا رَبُّكَ بِضَللَّامِ للِعَبيدَ إلَيْهِ رَدُّع الْ المُ الساعة وَماَا تَخْررجُ مِنْها ثمَمَرَاتم مِْ من أَكْمَامِهَا وَماَا تحملِلُ مِنْ أُنثَ وَلَا تَضَعُ إلا بعْمِه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُهْ قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدَّعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّا أَمَسَّتْهُ لَيَكُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لِي عِنْدَهُ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 من أضل ممن هو في شقاق بعيدا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يَكْفِ بربك أنه على كل شيء شهيدا